يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مركز لمي جمعه معلتي 20 كلتن شوال شحن 480 30 شدشتن هجريه كمؤن شعده وحشومونته وتوستمس في شحن 10 حموشتن ميلادي اذا جمعنا عندنا برنا انواع العباده عيناتات ما هي عبادات بالمالات دعاء انتلوا الشيخ ابن عثيمين ابدا شرحي فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه الا الله فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيا او ميتا ابتدى حد سب ما حد وغانى ابتي رب ترح انبرى مخلوق زي كولو نحر صويعو ودعاء غير له زيسبزي ابشرك وديقوله ويلو ولا زي ساوعت نقبر له زلنا مخلوق بهوته يهله ويدما نحر مويته مالتي ومن دعا حيا بما يقدر عليه مثل أن يقول يا فلان اطعمني يا فلان اسقني فلا شيء فيه جد اغن يخلو خينز مخلوق زي كم مجبس كهبني ابلع عني اعنقل اني خطبله ازي ولا حنت يبلون له مغنيات مز مخلوق يخلو سلا ومن دعا ميتا او غائبا بمثل هذا فانه مشرك نزموت ويدماني رحيق زلسب نزيد حرزويعو مالتي ازي سبزي ابشرك ودي قلله لان الميت او الغايبه لا لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه اياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشريكا اغنياته ازي ظلمونه زلو سر انتي امنت سلا زلو ظلمونه زلو ابزي عالم ناسي زخونه نغر ككبري خليو انزي زصعه زلو خيلو امنت مسح دريسه عل مالتي ازي خابكونه اب علمنا زخون تصرفات ودم افلكوناتات كمث زخيل يلن هذا مخلوق زخون هو مخلوق كمث زخيل يلن بجك حاد ربي سبحانه وتعالى ذريره الشيخ ابن عثيمين وعلم ان الدعاء نوعان دعاء المساله ودعاء العباده كلته دعاء عينات هذول دعاء المسألة ودعاء العبادة دعاء له مسائل تحتس مالك رب سبحانه وتعالى حطته زي دعاء المسألة نبله ودعاء العبادة تباني حطوها بالله لكن بعده سنعلي الله نربي من منقصون نودو سلازلنا زي انا بعده دعاء ها شباب منالوز دگملي كلت اينه تاتني دعاء زين كنت نعم احسنت دعاء العبادة ودعاء المساله زي اغاني ابصوره الفاتحه قلتوا خينا نريا كنتي شغم نعساي من تقيشوا وجهلو مالتي الحمد لله رب العالمين كبر كلنا مزغنا يهنكا نعفا انت نمولع علم تخسكس دوهنكا الله زيد ماني ربي انتي نغبول لنا ندو دولنا دعاء انتي تخون الله يا شباب عباده اغنياته حتيه بالله نافزي طيب الرحمن الرحيم ميمون على مرروز وكنسفح زغنيره راهي زلك كمونتهم من الكاب وفوليت رحمن لهم زغنكاتلنا دعاء مساله ولا عباده عباده مالك يوم الدين ونن ايقامه محل تزغنكاتلنا زيون دعاء العباده نبلا طيب اياك نعبد واياك نستعين نعخينا نلمن با اخي انا دمى نحجز ابزي انت يلا ما لازم استعن الله حط له با اخي انا نحجز كلنا كلنا حطوا طيب اهدنا الصراط المستقيم ابزي انت هلا مساله, مسألة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا كل كلنا زين انتي نبدل ما بدنا طيب فدعاء المساله هو دعاء الطلب أي طلب الحاجات قلت له هل لنا نربه حتى زياد دعاز يا مساله حط نبل ماليتي وهو عباده إذا كان من العبد لربه اذا عباده كاب حد بربي حط له دخور كينو حتى تلي معلتي لانه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء اليه بغريات انت تقال دلئتم مخنا نرب سبحانه وتعالى نبلس مخنا يتغالل ازنما دعاء المساله نبل واعتقاد انه قادر كريم واسع الفضل والرحمة مخنا امنا لنا رب سبحانه وتعالى لغاص مخانو سفيح لكسي زلو كم هو فضل كم زلو رب سبحانه وتعالى كم هو رحمه سفح رها خمس زلو ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة كما سبق في قول القائل يا فلان اطعمني اذ عتوزغن بارز خولت خينو فقد مغريات لمن كاخذك اخل مثلا مكبس رحله مكبه هبني ما يسميه اس تي لا تصير لها احد لكن انت المشكله يا شباب زيقولوا توقينه هذا مخلوق لا راح ربي توقينه ربيت راح زقولوا توقينه كل صوعه يبلنا طيب تخاليت دعاء انا رايه دعاء انتي تقولون الا تخاليت يا شباب وساله احنا تخاليت دعاء العباده زياده دعاء العباده راح نربينا انو دو رب يصير يدك ياو كن كباك دعاء المساله غير حته ترحمنا حتى لنا مالتي رب سبحانه وتعالى واما دعاء العباده فان يتعبد به للمدعو لا تظلم ونظله مالتي سوى رب سبحانه وتعالى مالتي طلبا لثوابه وخوفا من عقابه مغاني انتيد اللي مالتي طبتي مقصعتها يربنا فريح ودعاء كبر مالتي وهذا لا يصح لغير الله اذ غاني اي فقدني انترفنا حدا رب سبحانه وتعالى وصرفه لغير الله شرك اكبر مخرج عن الملة اذا يربي المخلوق هاي النادي ماني تا هون شرك اكبر عبي شركي قد اسلمنا ووصانا والعذ بالله وعليه يقع الوعيد في قوله تعالى ان الله ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرا سوره غافر ايه 60 ايه 60 اب سوره غافر ايه 36 رب سبحانه وتعالى انتيلوا ان الذين يستكبرون عن عبادتي اتهمك بعبادتي تكبر زغورا ها شباب زع عباده انتي تفسرناته عن عبادتي تالي رب سبحانه وتعالى عن عن دعائي احسنت احسنت ياسين عن دعائي مالتي زون كدعانا تاي زكبروا زلهو تعبيت حزومنا عايزه يلمونه سيرخلون جهنم وداخرين اب جهنم قاعتوا يوم حقير ذليل الكوينو في صرعات كوينو اد نار دعاء العبادة كل جزى تنزاو ترى لنا مغنياته زياده قدفنا ابتكبر ابزا ازاء ما اتولنا ما له شيء انتو حتو كن سبحانه وتعالى كن حتو زياده دعاء المساله نبدا سلازي لو ما انتي كلت عينت دعاء وسيدنا منالوز دقملنا شباب نعم دعاء العباده دعاء المسألة بقى لما انت ابزاع تاخذنا وان شاء الله ابز مزور له بزعبه الخوف في الحربي زبل سنيركم سر السمعكم وني جزاكم الله خير ابلقم اكتفي بهذا القدر هذا هو صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته